111. ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره 112. ثم إذا كَلَّا أنشره 113. كلا لما يقض ما أمره 114. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِلْبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا فإذا جاءت يَوْمَ 112. يوم يفر المرء من أخيه 113. وأمه وأبيه 114. وصاحبته وبنيه 115. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني 111. وجوه يومئذ مسترة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة 113. أولئك هم الكفرة الفجرة